وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً مُّعَنَّدَةً وأنشأنا, وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارجعوا إلى ما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 لا تأخذناه من لدننا، لا تأخذناه من لدننا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.